الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمته تتم الصالحات ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم وكرم نبينا محمدا صلوات الله وسلماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم باحسان الى يوم الدين وبعد في الحديث فيما رواه الطبراني واحمد والحاكم والترمذي وصححه عن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه انه قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه حتى كدنا نتراء قرص الشمس او قال قرن الشمس ثم خرج مسرعا فصلى بنا وتجوز في صلاته ثم سلم ونادى بصوته مكانكم على مصاصكم اي ابقوا على اوضاعكم في صفوفكم ثم انتكل او التفت او اقبل علينا وقال ساحدثكم ما حبسني عنكم الغداء اني قمت من الليل فتوضات وصليت ما قدر لي ان اصلي فنعست فستثقلت اي نام نوما عميقا صلى الله عليه وسلم فإذا بربي في أحسن صورة قال محمد فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد قلت لبيك ربي فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري يا محمد لبيك ربي فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري. يا محمد دبيك ربي فيما يختصم الملأ الأعلى قالها ثلاثا قلت لا ادري فرأيت ربي وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي أي في صدره صلى الله عليه وسلم فتجلى لي كل شيء كل شيء تعرفت فقال يا محمد قلت لبيك ربي فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات وما هن قلت نحضر الخطا إلى المساجد سباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاه وفيما اطعام الطعام, الطعام وافشاء السلام والصلاه بالليل والناس نيام يا محمد سل اطلب قلت اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فكرة قوم سوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقائنا الفائت كنا نتكلم عن دعاء من ادعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نذكره او لعل بعضنا يذكره فان لم يكن فنذكر وهو وارد في حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى واشرنا ان التقى ان يكون بفعل الخيرات لان تركها خطر يجب ان نتقى وأن التقى يكون باجتناب المنكرات لان فعلها خطر الخيرات تركها خطر تركها خطر يجب أن يتقى والمنكرات فعلها خطر يجب أن يتقى ففسرت اسالك الهدى والتقى التقى بفعل الخيرات وترك المنكرات وأشرت أن هذا الدعاء كان في لحظات تجليات من الكريم الحنان الملان على خير البشر سيدنا محمد سيد ولد عدنان في حديث فيما يختصم الملأ الأعلى فما انتهت الخطبة إلا وسأل سائل لماذا لم تتكلم عن الدرجات والكفارات وسأل سائل آخر وقال ما هي التجليات وسأل سائل ثالث ما هو اختصام الملأ الأعلى وهذا كان من المستحيل أن يذكر في لقائنا الفائت. إنما كان صميم الموضوع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان واجبنا حين نسمع دعاء النبي أن يحفظ وأن يردد خلال جمعتنا فلو سألت من منا ردده خلال ثلاث جمعة مضى علينا شهر من انتفع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وردده في يومه وليلته وقال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربما ربما يوجد منا من ردد هذا الدعاء ولكن شيوخنا دائما من نقرأ لهم ونقرأ عنهم ونسمع منهم يقولون لنا على المتكلم أن يدور حول فكرته في كلامه حتى لا يضيع الموضوع وعلى المستمع أن يركز في فكرة الموضوع حتى لا تضيع فائدك فكانت فائدة موضوعنا دعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فأرجو أن لا تكون ضاعت ثمرة تلك الخطبة فإلى خطبتنا اليوم إن شاء الله ولن نتكلم عن الحديث ايضا كاملا وإنما بتيسير الحق تبارك وتعالى نمضي مع جو الحليم وجو الحديث في زاويتين الزاوية الأولى ليلة من ليالي الحبيب مع الحبيب ليلة من ليالي محمد صلى الله عليه وسلم مع رب محمد ليلة من ليالي الحبيب محمد مع حبيبه الرحيم الرحمن الحكيم الحنان الحمد كيف كانت الليله لا يتصورها عقل البشر ولكن نضيف معها ونعايشها لعلنا نستشعر أجواءها الرخيه لعل قلوبنا ترق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلته والزاوية الثانيه هي البيئه التي احتضنت خير هيره خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم البيئه الحاضنه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اولئك فضلاء البشر اولئك الذين سخرهم وجندهم خالق القوى والقدر فتقربوا اليه بقدر ما تضاعوا حتى تاهلوا لأن يكون في نقام المقعد الصدق عند مليك المقتدر أولاك أصحابهم زاويتان نلتقي من خلالهما مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاوية الأولى ليلة مع الحبيب وهو مع الحبيب ليلة من ليالي النبي محمد والزاوية الثانية في الأجواء التي كانت بيئة حاضنه لخير البشر بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نعرف مكانتهم وحتى نحبهم فحبهم فريضة وحتى نقتدي بهم فالاقتداء بهم واجب من كان متسناً فليستنى أو كمن كان متأسياً فليتأسى بمن ماشي فإن الحي لا في فتنته أولئك أصحاب محمد اختارهم الله لصحبه نبيه ونصرة دينه أبرها هذه الأمة قلوبه وأعمقها علماً وأقلها تتلفاً فاستنوا بسنتهم واهتدوا بهبيهم هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه اما عن اجواء الليله ليله الحبيب مع الحبيب اني قمت الليله فتوضات وصليت ما قدر لي ان اصلي وانظر الى التعبير قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأرجوك أن تتخيل معي كما تخيلت أو أتصور معك مع تصو تصور تصور معي مع ما تصورت أن الليلة هي التي شهت نبينا للقاء مع ربك مضمون الليلة قيامها ذكرها خشوعها خضوعها رشحت نبينا ليكون في مقام القرب القريب من الحديث، لأن موسى حين كان يناجي ربه كان يصوم ثلاثين ليلة بل أربعين ليلة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه يصوم نهارها ويقوم ليلها حتى يتهيأ للوحي يتلقاه من ثم ربه يتلقى الوحي من الله العلي الاعلى بعد أربعين ليله اما محمد فقام ليلته ويقول فصليت ما قدر لي ان اصلي هنا يسند الفضل لله وهذا مقام محمد مع ربه تواضع جم ما قدر لي وكم منا يتكلم لصليت اللي قدرني عليه ربنا وأعملت عملت عمل يا لما صليت ما قدر لي هو يصلي يذكر صلاته تباهيا لا يذكرها مع اسناد الفضل لصاحب الفضل وما توفيقي الا بالله مع تفويض الامر لله فنعت فنعت اذا طال قيامه صلى الله عليه وسلم حتى نعست عيناه والنعس هو مقدمات النوم فاستسقل فاستغرق في نومه صلى الله عليه وسلم فإذا بربي في أحسن ثورة في أحسن ثورة الله هو الكمال والجلال والجمال لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول رأيت أحسن الجمال وأحسن الكمال وأحسن الجلال رآه في ذاته جمال وكمال وجلال رآه في صورته جمال وجلال وكمال رآه والنبي في أحسن صورة وفي أحسن حال في أحسن صورة نبينا محمد تهيأ للقاء بما يجتر الله له فإذا بربي وإذا هنا يسمونها إذا الفجائية ما إن استثقل نومه فإذا بربي في أحسن سورة وانظر إلى الحوار الحبيب الجميل الحنو والجمال والجلال في لقاء الحبيب مع الحبيب يا محمد لبيك ربي فيما يختصم الملأ الأعلى لا أدري وتلك واقعية طلاب العلم والعلماء حين يسأل لا يتردد إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري يا محمد وانظر إلى تكرير السؤال لأن المعلم إذا كان رفيقا رحيما يكرر السؤال مرة ومرتين وثلاثا حتى يعطي الفرصه لتلميذه أن يجيب ولله مثل أعلى إنما هي مشهر السنوب والحنان واللطف والقرب. ولذلك قلت في لحظة التجليات فسالني سائل ما هي التجنيات تجليات مقام قريب حبيب مع الله والقرب مع الله معناها يثيب الله على عبده ما يثيب حين تقف في الصلاة مع الله أو تسجد لله أو تكثر الذكر لله أو تحسن وتنصح توبتك لله تكون ناصحه نصوحه هنالك تشعر بضقة في قلبك تشعر بجمال وحلاوة تلك آثار تجليات الرحيم الرحمن شعور بالحنان والحب والقرب يمتل بها القلب نورا فتتجلى المعلومات وتنكشف الاسرار باذن القوي القادر القفار تجليات لحظات قرب لحظات عناية لحظات حب من الله الكريم الحنان المنان لحبيبه محمد وذلك واضح في سؤال يتكرر فيما يختصم الملأ الأعلى والسؤال إذا تكرر يهيئ نفس السامع للإجابة ويشوقها للإجابة فإذا تئلت أنا سؤالا لم أكن أعرفه فتكرر السؤال اشتاق لمعرفه الإجابة والنبي ينتظر الاجابه من الكريم الحنان المنان الحكيم العليم لبيت ربي فيما يختفل ثلاثا لا أدري لا أدري واقعية العل العلم واقعية طالب العلم لا يكابر لا يكابر يقول لك كانت لسه على الثاني لسه لهم بار لسه مش عارف ايه يعني مش عاوز يقول انا مش عارف لاشن نبينا يقول لا أدري ولا أدري نصف العلم لا أدري نصف العلم بل قالوا ثلاثة أرباع العلم لا أدري وكان أئمة يسألون عن أربعين مسألة كان عبد الله بن عمر يسأل عن أربعين مسألة فيجب عن ثلاثة أو أربع ويقول في البقية لا أدري ويخرح حين يقول لا أدري يا محمد لبيك ربي كيف يحقق فرأيت ربي يقول فرأيت ربي إذا هي رؤيا منام ولا تسأل عن الكيف فإن ذاك سر لا يعرفه إلا الله وإنما رسول الله يصور المعاني التي وجدت في قلبه بعد أن استيقظ ولذلك هي رؤيا احتاجت إلى تعبير وتفسير، فالرؤية أمور الرؤى تختلف عن أمور الحياة فالإنسان في حياته العادية يرى بجارحة عينه ويسمع بأذنه أما في الرؤيا فيكشف له كشف علمي يأتي في لحظة سريعة بالفلاش بتاع الكاميرا لحظة سريعة يكشف له علم يرى فيها علوما كثيرة هذه هي الرؤى فرأيت ربي وضع كتفه بين كتفي ولا تسأل ما هي الكف ولا الكيف لا تسأل عن الكيفية فذات شيء يخالف رؤانا ورؤيتنا فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فوجدت برد انامله بين تديين حيث صدره صلى الله عليه وسلم رأى الجمال ورأى الجلال ورأى الكمال ورأى النور ورأى الحكمة ورأى العلم حتى بكل ذلك ولا يتصور ذلك إلا بما في خلال كلمات النبي محمد فعرفت كل شيء فعرفت كل شيء فعرفت كل شيء هذه التجليات قرب الحبيب من الحبيب جعل أنوار الحكمة تنزل على قلب محمد فتنكشف له الأشرار والأنوار والعلوم فعرفت كل شيء فإذا سئل عن شيء فسجد يجيب من علم كتب له في هذه اللحظه التي لم تتكرر لغير محمد ولن تتكرر لغير محمد صلى الله عليه وسلم فيما يقتصر في مله تعالى يجيب الذي محمد كفارات وفي نص الكفارات والدرجات ما هي الشفارات؟ نقل الخطوة إلى الصلوات أو إلى المساجد واسباغ الوضوء على المكروهات أو على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة ما هي الدرجات؟ اطعام الطعام وإشياء السلام والصلاة بالليل والناس نيام فصلوات الله وتسليماته على خير الأنام اقول قولي هذا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 واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا رسول الله سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء والفرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه الاحسان اغتصاب الملا الاعلى ما هو الملأ ولماذا يقال الملأة الملأ الأعلى الملأ هم أشراف القوم الذين إذا رأيتهم يملؤون العيون لمكانتهم وجلالهم وهيبتهم، وإذا وجدوا في مكان يملؤون المكان للمهم ولمكانتهم ولجلالهم ولهيبتهم ولوقارشهم تم الصدور منهم اجلالا وإكبارا واحتراما لعلمهم أو لفقنهم أو لذكائهم أو لما أعطوا من نعم الله هذا هو الملأ أما الملأ الأعلى فهم الملائكة الكرام الملائكة الكرام هم الملأ الأعلى الملأ لأنهم مقربون الى الله والأعلى لأنهم أقرب خلق الله الى الله فهم الملأ الأعلى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ووسع كل شيء رحمه وعلم فاغفر الذين تابوا فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم هذه تسبيحاتهم وهذا تغلهم الشاغل لكن اختصم اليوم في أمر اخر فيما يختصم الملأ الأعلى اختصابهم معناها حوار سؤال وجواب اختصام سمية اختصاما لانه حوار يبنى على سؤال وجواب بعضهم يسأل بعض وبعضهم ينتظر الإجابة يتكلمون عن الكفارات وعن الدرجات وماذا اشغلهم من هذا ماذا أتغلهم من هذه الأمور لماذا يهتمون بهذه الأمور يهتمون بها لأنها مقررات إلى الله وهم الأقربون إلى الله يستشعرون لذة القرد والمناجاة الملائكة أكثر من يتلذب بمناجاة الله واكثر من يستمتع بذكر الله واكثر من يستمتع بالعبوديه والسجود والركوع والقيام لله الملائكه حيث لا شهوه تشغلهم ولا شهوه تدخل عليهم ولا يحفلون انفسهم لا بالمعاش ولا اذواج ولا نوم ولا اكل ولا شرب فهم متفرغون لطاعه الله فهم اكثر خلق الله تلذذا بطاعه الله فحين يسمعون عن باب من ابواب يقبضون بني ادم على ذلك يقبضونهم فتناقسون وتحاورون ابناء ادم يفعلون افعالا تقربهم الى الله وربما يسبقون في التقرب الى الله لانهم يفعلون الدرجات ويتركوا ويفعلون الكفارات وقد ركبت فيهم الشهوات ونحن نعبد الله ولا شهوة لنا وابناء ادم يعبدون ربهم ويتمجدون ربهم ويوحدون ربهم ويشكرون ربهم ويقربون الى ربهم وفيهم شهوات ولهم مشاغلهم ولهم من حولهم ما يشغلهم في شياطين الانس والجن اذ هم يشتغلون بها اعظاما لها وتقديرا وينشغلون بها لانهم يقبضون ابناء ادم على مكان قربهم من الله وينشغلون بها لانهم مكلفون برفعها الى الله تسجيونها ويقفعونها إلى الله رب العالمين إذن الملأ الأعلى له همم عاليه وهذا مقصدنا إذا رأيت نظرت إلى الملائكة يتحاورون فلا تحاورون إلا فيما فيه أمر عظيم خطير جليل له نفعه وله أثره والهمم العالية تنشغل بالأمور الغالية اما اصحاب الهمم العاليه فلا تشغلهم قسله الامور الدنيه وهذا علم نتعلمه ان كما تبنى على رجال الرجال وعظماء الرجال يعطف على تتعادل مكانتهم على قدر همته فعلى قدر همة الانسان وهمه على قدر ما يكون رجلا عظيما تبنى عليه البلاد والاوطان أما إذا كانت الهمم ذنية فلن تكون قائمة لوقن هؤلاء أقول الهمم العالية يزمة الرجال والهمم العالية معناها أن ينشغل بهموم تكون فيها منفعة للبلاد في والعباد وعلى قدر هم الإنسان ما يكون عظيما على قدر ما يكون هم الإنسان عظيما على قدر ما يكون الانسان عظيما على قدر اهل العش تكث العدائم على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين عظيم العظيم العظائم لولا المكارم كان الناس كلهم يقول الإمام علي لولا المكارم كان الناس كلهم الجود يفقر والجباد قد تاله لكي تكون عظيما شريفا من لا بد ان تكون كريما تلفق فالنفق فياتئ للصقر لكن الجواب ينسق ولا يحث الثقر واقدامه في القتال يؤدي الى الموت الجبال يقول احتفظ بعمري احتفظ بعمري لان يقال الجبال يقول لان يقال ناس لعنه لعنه الله خير من أن يُقال قُتِلَ رحمه الله يقال يقال يقال, يقال قرّ لأن يقال قرّ قرّ لعنه الله خير من أن يقال قُتِلَ رحمه الله هو الجبان يقول لك من القتال يقول عليه الله ليس مهم أحسن ما تأخذش في القتال وأكتن بروح الجبان أما روح الإنسان الشريم يجود بماله لله ويقصد نفسه لله تلك همم الرجال لذلك همم الرجال ولذلك قال ساعرنا في فترة تدنت فيها الغمم قال ساعرنا ساعر العروبة في فترة تدنت فيها الغمم وغاية المجد فيه الحق سالمه كان الأدير والباسة والذين تهجل على قدر مكانته والإبعادة كان الشلف يفت فيه ربع ساعة ويجيب واحد مخصوص لأن الشلف يلف فيه يقول والراية الميز فيهم حق شاربهم يا أمة ضحكت من جهلها الغمى وإذا تنس على الكنانة قل لهم هي أمة تلهو وشعب يلعب قالوها حين تذبنا في الهمة أما حين تعلو الهم ننشغل بالأهم وفي الأثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس همّا المؤمن همه الاخره اللهم اغفر وارحم واعفو وكفر وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واخذ عثراتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واخذ عثراتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وعقل أسراكنا الله نصد بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودواء الإفبار إليك وقفضنا مع شركة الشوخ إلى إقارك يا رحلان وسرول الله جميعا أيها المؤمنون العلم والحوان وعقل السلام الله رب العالمين سفينوا حالوا تولوا تولوا سفوفكم على الله اللي أقبلوا <تصفيق> الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خدا وللآفرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يفي من ووجدك ظالم تهدى ووجدك عائلا فأغنا فأما اليقين فلا تقهر وأما الشائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحجس الله أكبر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 الله اكبر جميعا الله لمن حمده الله اكبر